بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأم فالقل الأم فاللله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 إذ يغشكم نعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما أليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل المستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم وانجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا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 يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكف عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَايِ أَوْ أَئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ نُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 كذب آل فرعون والذين مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُوا ضَادِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ بِعِدَّةِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم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 يا ايها النبي حلل ظلم المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن من كم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين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 نبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم